رآ ولا قد راها نزله اخرى عند سدره المنتهى عنده جننه المأوى اذ يغشى السدر ما يغشى ما ذا البصر وما طغى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّي الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلى المغضوب عليهم ولا الضالح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 وَل اللهَّهِ مَا فيِي السمواتِ وَماَا فيِي الأْرض لجزَ الذيينَ أَسَ لجَزَ الذيينَ أَسَ بِمَا عَملُ وَيجزَ الذيينَ أَحسَنُوا بالِالْحُصمَاء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 فلا تزكوا انفسكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بما منتقى الله اكبر الله s'amia allàhu l'men hamidah rabbana wala kal hamd allàhu aqbar allàhu aqbar Allah hu akbar Allahu akbar 1. الله اكبر الله اكبر سمع الله من حمدا ربنا ولك الحمد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 الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أكبر